الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير قم به فإن أصابه خير قم أنبيه وإن أصابته فتنة له قلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة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 نفعه. لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن أن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، فليمدد بسبب إلى السماء، فليمدد بسبب إلى السماء. ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما